أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ خيري والملاهي والكتاب والنبيين وان تعلم على حبه ذو القربى واليتامى والمسا السبيلي والسائل الى فِي الرِّقَاقِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ I'll take الحر بالحر والعبد بالعبد والأنفى بالأنفى فمنع فيه له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء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 إن الله سميع عليم فمن خاف من موصٍ جلفن او اثم فاصلح بينهم فلا اسمع عليه الله اسمع عليه ان الله غفور رحيم يا ايها الذين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 فريم فعدهم من أيامٍ أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم وأن خير لكم إن كنتم تعلمون أبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر يا من ايام اخرى يريد الله بكم اليسر لا يريد بكم العسر لتكملوا العبده ولتكم ولعلكم تشكرون واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه استجيبوا <تصفيق> قوم ليل التصيام رفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا ياَتَبِينَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُ الصِّيَامَ إلَى الليل سَنَجِدُ تِلْكَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يبين اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يتقون وتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام وتدلوا بها إلى الحكام تأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهل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 وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم الفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم ف فتنةُ كون الدّ لللاه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 تلقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا حتى يبلغ الهدي محله فمن كان من مريضا او به اذم من راسه ففديا من صيام ففدية من صيام صدقا انت نسك فإذا امنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج جف مستيسر من الهدى وصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم تلك عشره كامله ذلك لمن لم يكن اهله وحاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، صدق الله العظيم.